بسم الله الرحمن الرحيم صاد القرآن الذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرد فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا عن أن جاءه منذروا منهم الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء نجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة بهذا إلا اختلاف عنزل عليه الذكر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 كذبت قبلهم قوم روحي معاد وفرعون بالهوتاد وثمود وقوم الوطي وأصحاب العيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسول بحق وما ينظرها هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا فعنوا ربنا عكي لنا في قبل يوم الحساب اصدر على ما يقولون والكرى الثناد أود ذا الأيب إنه أواب إنا سفرنا الجبال معه يسبحنا بالأشي والمشراف والطير والشورة إنه كل له أواب وجددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا بِإِسْرَارِهَا إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَغَذِيَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا مُقَاتِلُوكَ فَاسْمَعْ ثَرَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فحكم. فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْتَطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سواء إن هذا أخي له تسأم تسأم نعية ولي نعية واحدة فقال أكفيها فقال أكفيها وعزني بالخطاب قال لقد ظلمت بشأنها يتيك إلى نحات وإن كثيرا من خلقه إلى بغيباتهم على بعضهم الذين آمنوا إلا الذين آمنوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَاتَنَا لَهُ وَقَرَّبْتُهُ صَلَوَاتٍ هَامِلٍ وَأَنَابَ فَعَظِمْنَا لَهُ يَا وَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا لَنَال ذُلْفًا وَفُشْنًا يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ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 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُسِّدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُسْتَقِينَ كَالْهُجَّارُ كتاب أنزلناه إليك مفارك يتذبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وحبنا على داود سليمان إسم العزوين له أواب إذ عرض عليهم قال إي أحببت حب الخير عندك ربي فتى تبارك في الحجاب قدوها عليها طبيق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على فسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهمني ملكا لا ينبغي بعدين كأنت الوهابة فشفرنا له الريح تجري بأمده رفاء حيث عصاب وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسطاد هذا يقرأنا فمن أوسف بغير حساب فإن له عندنا لزنفى وحسن مناب اذكر عبننا أيوب إذ نادا ربه عني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقض برجلك هذا مغتسل مارد وشراب ووحبنا له أهله مثلهم معهم رحمة إنا وذكران أولى الألباب وخذ بيدك لغتان تضرب به ولا تحمل إنا العبد إنه عواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحان ويعكوب والأيدي والأمصار إنا أصلصناهم بصالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأشيار واذكر إسماعيل واليسى وذلك فره من الأخيار هذا ذكره وإن المتبين لحسن مدى. جنات عذن مفتعة لهم الأبواب والتقين فيها يدعون فيها فاكهة كثيرة في شراب وعندهم طاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين مهاب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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجله عذابا غفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سكريا أم جاغت عنهم الأوصار إن ذلك لحق تخاص أهل النار قل إنما أن منذروا ما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه عارضون ما كان لي من حلم بالملئ الأعلى يفتصئون إلي إلا أنما أنا ندير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق تشر الطين فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائفة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس لا منعك عن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طير قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك العنيف إلى يوم الدين قال رست فأمضرين إلى يوم القيوم قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبِعِشْتِكَ لأوينهم أي معيين إلا عبادة منهم المقصود قال فالحق والحق أقول لأملأت الجهنم من تومين من تياكم أو أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما آمن المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلم بعد شيء